Bismillah. <laughs> Amen. Oh. Allah'a emanet you mm -hmm. Ah uh -huh. وكذب الرسول فحق عقال it What should I do now? اصْمَانِ ذَغَابَضْنَا عَلَى بَعْضٍ فَكُونُوا بَيْنَنَا فِي الْحَقِّ بَيْنَنَا مِنَ الْحَقِّ وَلَا تَصْطِقُوا دِينًا Oh آل نعجتك إلى نعام أو نالوا ذلك وإن له عندنا لزول فَامْشِ أَوْ ضَفْقُ قُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَنْبِئِ الْهَوَى قُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَـنْـزِيلُ إِلَّا أَنْ يَضِلَّكَ عَنْ سبيل وَمَن ظَلَمَ نَفْسَهُ وَجَعَلْنَا أَرْضًا قِطْنًا No more Oh. إِنَّ الْمُطَّغِينَ لَشَرٌّ Oh! aoũ là anh là anh me mm -hmm.